بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن سَنَال لِرَبِّهِ لَكُرُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ